الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين بعد فيقول المصنف رحمه الله والمفعول المطلق والمفعول المطلق وهو المصدر الفضله المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا أو من معناه كقعدت قعودا وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا فاجلدوهم ثمانين جلدة فلا تميلوا كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس منه نحو وكل وكل منها رغدا. انتهى كلامه. رحمه الله. بعد أن انهى الكلام عن المفعول به والمنادى الذي جعله من المفعول به شرعا. في بيان نوع ثان من أنواع المفاعيل وهو المفعول المطلق فقال والمفعول المطلق قوله والمفعول المطلق هذا عطف على ما سبق في أول هذا الباب وهو باب النفاعيل حين قال وهو خمسة المفعول به، فالمفعول المطلق معطوف على قوله والمفعول به أو المفعول به، وهو المصدر الفضله المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، فذكر تعريفا له. ودائما كما سبق التعريفات ليست من علم النحو أو من صميم علم النحو وإلا فهذا من تأثير علم الكلام في علم النحو قال وهو المصدر إذن المفعول مطلق مصدر وهذا الغالب وهذا الحكم الغالب وإلا فقد لا يكون مصدرا فقد لا يكون مصدرا كما سيأتي بإذنه سبحانه وتعالى المصدر هذا أول قيد للمفعول المطلق الفضلة هذا القيد الثاني وهذا القيد الثاني يجتمع عليه جميع المفاعيل فكل المفاعيل فضلة والمقصود بالفضلة عند الجمهور هو ما يمكن الاستغناء عنه ما يمكن الاستغناء عنه وهذا الضابط فيه نظر فهناك بعض الفضلات لا يمكن الاستغناء عنها كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرح، فهنا لا يمكن الاستغناء عن مرح، لا يمكن استغناء عنها وهكذا ولكن يمكن أن يقال في ضابط الفضلة هو ما ليس بمسند ولا مسند إليه ما ليس مسندا ولا مسندا إليه وكما هو معلوم فإن الجملة تتألف من مسند ومسند إليه مسند ومسند إليه هذا أقل ما تتألف من الجملة العربية مسند ومسند إليه في الجملة الإسمية المبتدا والخبر المبتدا هو المسند إليه والخبر هو المسند وفي الجملة الفعلية المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل هذه الجملة إذا تألفت من مسند ومسند إليه تلحقها متعلقات وفضلات المفاعيل والجار والمجرور ونحو هذا فالمفعول المطلق هو فضل كسائر الفضلات المصلى هذا القيد الثاني أنه فضل القيد الثالث المصلط عليه عامل من لفظه المصلط مسلط اسم مفعول من سلط الرباعي يسلط مسلط فهو مسلط عليه فهذا المفعول مطلق يصلط عليه فاعل أو لنقول عامل كما قال المصنف رحمه الله فهذا العامل قد يكون فعلا وقد يكون مصدرا وقد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول ولا يكون صفة مشبهه يكون فاعلا عفوا فعلا وهذا الأصل في العمل الأفعال وقد يكون وصفا وقد يكون وصفا والوصف يراد به اسم الفاعل واسم المفعول أما غير الأوصاف الأخرى فالصواب أنها لا تتسلط على المفعول المطلق يقول المسلط عليه عامل من لفظه يشترط في هذا العامل أو لا نقول يشترط. الأكثر في هذا العامل أن يكون من لفظ المصدر، من لفظ المصدر، من لفظه، أي من لفظ المصدر. كضربت ضربا، ضربت فعل وفاعل. ضربا هذا مفعول. ما نوعه؟ مفعول مطلق. لماذا توفرت فيه الشروط فهو مصدر، وهو فضلة. وهو كذلك مسلط عليه عامل من لفظه هذا العامل هو الفعل ضرب ضربت ضربا فالضرب هنا تسلط على آه أو فالعامل ضرب تسلط على المصدر ضربا أو من معناه من معنى المصدر من معنى المصدر لا من فعله آه لا من لفظه فقعدت جلوسا قاعدت جلوسا لاحظوا أن الفعل قاعد مع الفعل جلس يشتركان في المعنى يختلفان في اللفظ قاعدت قاعدت جلوسا لو قال قاعدت قعودا قعودا هو مصدر الفعل قاعدا لان الفعل قعد لازم والمصدر فيه على وزن فعول قعد قعود وجلس جلوس فقعد قعودا قعودا هذا مصدر واللفظ في القعود هو اللفظ نفسه في قعده القاف ثم العين ثم الداء فهذا مفعول مطلق مفعول مطلق وهو على اتم الاوجه فهو مصدر وفضلة وتسلط عليه عامل من لفظه فهذا على أكمل الوجوه ولو قلنا قعدت جلوسا فجلوسا هذا مصدر مصدر لكن مصدر للفعل جلس مصدر للفعل جلس هل الآن جلس وقعد بمعنى واحد أو لا نقول الغالب أنهما بمعنى وإن كان بينهما فروق فهما بمعنى واحد القعود والجلوس لكن المصدر جلوس ليس من لفظ الفعل الذي سلط عليه وهو قاعدة عامل الجلوس هنا ماذا هو قاعدة على قول كثير من النحات فهم قعدت جلوسا وإن كان بعضهم يقول هو منصوب أو مفعول لعامله محذوف عامله محذوف من لفظه قعدت جلست جلوسا وهكذا يقول المصنف إذن هذا مفعول مطلق لكن سلط عليه عامل ليس من لفظه ليس من لفظه لكن هل هذا على الاطلاق الجواب لا لابد أن يكون المصدر والفعل بمعنى واحد لا نقول أكلت جلوسا ونقول إن جلوسا أكلت مثلا جلوسا هل نقول جلوسا مفعول مطلق لأكله الجواب لا لماذا لان معنى الجلوس يختلف تماما عن معنى الاكل فهما ليس بمعنى واحد فلا بد ان يتفقا في المعنى فإن اتفقا في المعنى واختلفا في اللفظ وتوفرت الامور الأخرى نقول ماذا هذا مفعول مطلق مفعول مطلق فقال رحمه الله أو من معناه كقعدت جلوسا قعدت إذا اذن نعيد الكلام في هذا الشرح أو في هذا الامر الاول قال المفعول المطلق المفعول المطلق فائده في, تس في تسميه تسميه المفعول المطلق سمي مطلقا لانه ليس مقيدا بحرف الجر لانه ليس مقيدا بحرف الجر المفعيل الاخرى مقيده بحرف الجر مع الضمير مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، والمع ليست حرف جره، نعم مع ليست حرف جره، مفعول معه، مفعول لأجله وهكذا، كلها مقيدة بقيد، أما هذا فليس مقيدا، فهو مفعول مطلق، مفعول مطلق، ويذكر ابن هشام رحمه الله في كتابه المغني مغني اللبيب يذكر فائده في الفرق بين المفعول المطلق والمفعول به المفعول المطلق هو ما لم يكن موجودا وقت الفعل لم يكن موجودا قبل يعني ماذا لم يوجد الا حين وجد الفعل فتقول مثلا الان ضربت ضربا هل الضرب كان موجود معه قبل الفعل لم يكن موجودا قبل الفعل واضح تقول أكلت خبزا الخبز كان موجود قبل أكلك أليس كذلك مفهوم الخبز أكل زيد خبزا الآن أكل زيد هذا العامل هو أكل والمعمول نفعل هنا من عمل من عميل في فعل أكل خبزا هو الخبز الآن خبزا كان موجودا قبل قبل وجود الأكل مفهوم الآن لكن ضربت ضربا هذا ضربا مفعول لمن لضربه هل الضرب كان موجودا من قبل لم يكن موجودا من قبل إنما وجد مع مع الفعل هذا فرق دقيق بين المفعول المطلق والمفعول به ولهذا يقول ابن هشام رحمه الله في المغني في هذا الكتاب العظيم يقول خلق الله السماوات والأرض قال السماوات مفعول مطلق لانها لم تكن من قبل قبل الخلق فوجدت مع خلق الله فهو خلقه وجدت هذه واضح الان لكن هذا مذهبه رحمه الله واجتهاده في هذا القيد فاوجد قيدا ثم بنى عليه يعني أوجد هذا الضابط القيد بين المفعول به والمفعول المطلق ثم بنى عليه ان السماوات مفعول مطلق وليست مفعولا وليست مفعولا به واضح هذا رايه رحمه الله اذا فالغالب ان المفعول المطلق لم يكن موجودا قبل ليس دائما ليس موجودا قبل قبل الفعل أكلت اكلا الآن أكلك هذا في هذه الجملة أكلت اكلا هل كان موجودا قبل الأكل لا فهمت فهما هل كان موجودا هذا الفهم لا واضح الآن لكن لو قلت فهمت المساله المسألة كانت موجودة او لا كانت موجودة وجئت أgensف ففهمتها. فوقع عليها فعل الفهم لكن بخلاف أن تقول فهمت فهما، فالفهم هذا لم يكن موجودا قبل العام وهو فهم إذا هذا في الفرق بين المفعول المطلق والمفعول به. قال المفعول المطلق وهو المصدر، فلا بد أن يكون مصدر ولكن قد لا يكون مصدرا كما سيأتي المصدر يقصد به المصدر الصحيح. أو المصدر ال ال الذي هو المصدر في علم الصرف فمثلا أكل مصدره ماذا؟ اكلا فهي ما مصدره؟ فهم شربا شربا جلسا جلوسا كذب تكذيبا كذب تكذيبا الآن مصدر كذب ما هو؟ التكذيب فماذا نقول في قول تعالى وكذبوا باياتنا كذابا الان كذابا هذا على وزن فعال والمصدر في كذبه ما هو هو التكذيب فلو كانت ال... كان الجل... الكلام طبعا في غير القران وكذبوا تكذيبا نقول تكذيبا مصدر لمن ل كذب مفهوم لكن في كذابه ماذا نقول آه. لماذا نقول اسم مصدر الآن لو رجعنا إلى التعريف نقول هو المصدر إذا لم يكن مصدرا نقول ناب عنه هذا فلهذا يقول في كذاب نائب عن المصدر الذي هو التكذيب الذي هو ماذا التكذيب واضح لكن إذا عرفنا أن المصدر هذا هو الغالب فقط وليس هو الواجب دائما كما سيأتي فلا تميل كل المين أين المصدر هنا أين المفعول مطلق يقولون هو كل هل هو من لفظ الفعل كذا لا هل هو مصدر لا إذن الجواب نقول هو في الغال هو المصدر وقد ينوب عنه غيره فكذا هنا في الآية نائبة عن أو نائب عن عن المصدر الذي هو التكريم المسلط عليه عامل من لفظه عامل من لفظه يقصد بالعامل الفعل وهذا الذي مثل به المصنف رحمه الله هل هناك امثله من غير الفعل اسم الفاعل مثلا آه انا الضارب انا دعونا من الضرب انا شارح الدرس شرحا او انا شارح الدرس شرحا شرحا هذا مصدر لاحظ شارح نعم نعم وصفات صفا شارح هذا اسم فاعل الدرس مفعول به شرحا شرحا مفعول مطلق كانك قلت شرحت الدرس شرحا فلاحظوا ان العامل في الشرح هو اسم الفاعل شارح شارح هو الذي نصب شرحا نعم شرحا هنا وهو من لفظه وهو مصدر فتوفرت الشروط فقال نقول ماذا مصدر لسمي أو العامل فيه هو اسم الفاعل شارح ها جاء زيد ها المضروب ضربا اسم مفعول أين العامل فيه آه اي مفعول بطلاخه ضربا اين العامل فيه اسم اسم المفعول كذلك او من معنى هذا مضى قال رحمه الله الى هنا المساله واضحه لا يتعلق قال وقد ينوب عنه غيره قد ينوب عنه غيره قد دخلت على الفعل المضارع وإذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفيد ها التكثير او التقليل او تقرير لا تقريب لا المشهور هو التقليل او التكثير ها التكثير الاصل او التقليل اذا قلنا قد ينجح الكسول هذا التقليل في الماضي اما الان ها اذا قلنا قد ينجح المجتهد هذا للتكثير ها السياق طيب قد يعلم الله قد يعلم الله ما انتم عليه هل هنا قد للتقليل او للتكثير للتحقيق لا يجوزها الا هذا واضح هذه هذا ورد في القران في ثمانيه مواضع والمفسرون قالوا فيها إن يعلم بمعنى علم هذا قول المفسرين إن يعلم هنا بمعنى علمة وقال بعض النوحات قد هنا للتحقيق واضح قد هنا ماذا للتحقيق لكن قول المصنف قد ينوب عنه غيره هل هو للتقريب أم للتحقيق أم للتقليل آه للتكثير أم للتحقيق أم للتقليل الجواب لماذا التقليل هو كثير هو ماذا للتكثير نعم هذا كثير نعم او نقول للتحقيق لانه هذا يعني يقع حقا واضح لا لا انتبه انتبه لو رجعنا الى دقيق المعنى نقول إن النائب عن المفعول المطلق لا يؤدي دور المفعول المطلق فاذا جاء المفعول المطلق فلينكته وإذا جاء النائب عن المفعول المطلق فلينكته واضح هذا هذا هذا الاصل فسواء في في كلام الله سبحانه وتعالى او في كلام الفصحاء من العرب فصحاء من العرب فلهذا لو نظرت في نظم كلام فقد ياتي بالمفعول المطلق الصريح وقد يأتي بما ينوب عنه، قد يأتي بما ينوب عنه، وهذا لنكتتي. الله عز وجل حين قال: وكذبوا باياتنا كذابا ولم يقل فكذبوا باياتنا تكذيبا لا شك أن في استعمال كذابة ماذا؟ فائدة لا يأتي بها تكذيب. فهم؟ هذا يدخل معنا وإلا فنقول من حيث الاستعمال نقول إن, النا إن المفعول المطلق هو الأصل أن يأتي لكن قد ينوب عنه غيره ما الذي ينوب عنه قال رحمه الله كضربته صوتا هو الآن لم يذكر ما ينوب عن المفعول المطلق وإنما ضرب لنا امثله وهذا هذا نوع بيان من من النحات ومن العلماء احيانا يذكرون الأمور بالتفصيل وأحيانا يذكرون المسائل بالتمثيل يذكرون المسائل بماذا بالتمثيل كلامنا لفظ مفيد أين التركيب كاستقم في استقام بالفعل استقم ومثل للتل التركيب بماذا لهذا القيد بماذا بالمثال وهذا كثير جدا في كلامي النحات فقال وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا الان ضربته صوتا من الذي نابه هنا عن المفعول المطلق من الذي نبع المفعول المطلق بسم الله المعنى ها ضربته Yes, I shot him with a sound. What does that mean? Now I shot him with a sound? A sound? A sound? A sound? A sound? A sound? A sound? A sound? Yes, not a sound? But where is the ضرب صوت ضرب صوت ها حذفنا ضربا ناب عنه صوتا لماذا لا نقول ضربا صوتا ضربته ضربا صوتا واضح صوتا هنا او هنا نابت عن عن عن الضرب الذي هو المصدر الذي هو المفعول المطلق لان لماذا نقول ناب عنه ناب عنه لماذا نقول هذا لانه قاعد قاعده او اصل وهو ان الاصل في مفعول مطلق ان يكون من لفظ من لفظ الفعل هذا الاصل ان يكون من لفظ الفعل لانه مطلق ليس مقيدا لماذا لانه مطلق فيكون من لفظ ماذا من لفظ الفعل هذا الاصل فاذا خرجنا عن الاصل ماذا نقول هذا نابعا نعلل نفسر واذا كان يمكن للنحاة ان يقولوا ان هنا صوتا مفعول مطلق مفعول مطلق انتا لكن ماذا قعدوا اصل قال مساله وقالوا لا بد ان يكون من لفظ الفعل هذا الاصل فاذا خرج يعني خرجوا عن الاصل ماذا عللوا وفسروا الظاهرة فهنا لم يجدوا فعلا لم يجدوا مفعولا من نفذ الفعلي واضح فقالوا هو نائب عن المفعول المطلق هذا النائب ما هو الآن الصوت هل هو يعني الضرب أو صفة للضرب أو آلة الضرب أو ماذا هو آلة الضرب اذا فالنائب هنا عن المفعول المطلق هو ماذا آلة الفعل آلة الفعل واضح الان هو ماذا آلة الفعل لاحظوا هنا صوتا يضرب به ليس هو الضرب في حد ذاته هم فالاله هنا نابت عن المفعول المطلق قال فجلدوهم ثمانين جلده 80 جلدة هذا المثال الذي يلتبس على على الكثير مثال أو قوله تعالى فجردوهم تجليدوهم 80 جلدة ها عندنا منصوبان المنصوب الاول اين هو 80 اليس كذلك ما نصبه الياء او الفتحه الياء الياء لماذا ظلنتوا أنه يسجد بس عليكم بالفتحه اليا لأنه ملحق بجمع المذكر الساع ثمانين. نعم. المنصوب الثاني هو جلدة هو جلدة. الآن فجلدوهم هذا فعل أمر أمر صبر أمر فعله أمر أه مبني مبني مجزوم ليس مجزوما لا ليس من أفعال خمسة حسين نسيتم الدروس الأولى فجلدوهم محمد أحسنت من قالها ما قاله مبني على حذف النون هذا فعل أمر وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه وأبقئ محركا ثم التزم بنائه مثل مضارع جزم يبنى على ما يجزم به المضارع يجلدونهم لم يجلدوهم اجلدوهم إذا فأنا أقول فعل أمر مبني على حذف النون Where الفاعل؟ هو fact? It المفعول به؟ هو Where نعم. the fact? It is the law. Yes. So, you will find them. The name is the name of the people. Now, where is the fact? Where is the fact? Is it 80 or 100? Where is the fact of the fact? It is 100. So, it is the fact that وان المفعول او المنصوب الثاني هذا جلدة هما من ها حروف نفسها من الحروف نفسها لكن اين المفعول المطلق هنا المفعول المطلق محذوف 80 من الاصل لاحظوا جيدا ان المصنف رحمه الله قال وقد ينوب عنه غيره نحو فجلدهم ثمانين جلدة ثمانين. الآن إذن هو موجود المفعول المطلع النائب عن المفعول المطلع على حسب ما قاله المصنف ثمانين. هو موجود لكنه هل هو ثمانين أو جلدة ثمانين. ثمانين. ثمانين إذن ثمانين نائب عن المفعول المطلع على حسب ما قاله المصنف نائب عن المفعول طيب كيف نعرب جلده جلدة ما اعرابها تمييز منصوب ونصب الفتحى الظاهر على آخر تمييز ماذا تمييز الثمانين تميز عدد ازال الابهام عن عن العدد جلده 80 ماذا جلده اذا جلده تميز منصوب لكن هنا يقع الاشكال في كون جلده من لفظ الفعل اجردوهم و80 ليس من لفظ اجردوهم فيقع كثير في الخطا فيقولون او يلتبس عليهم الامر كيف يكون ثماني مفعول مطلق وجلده ليست مفعولا مطلقا مع أن الاثنين منصوبا كلاهما منصوب ثمانين وجلدة والجواب نبدأ اجلده جلدة أين المفعول المطلق جلدة جلدا أو جلدة واضح اجلده جلدتين جلدتين مفعول مطلع منصوب one is a third اجلدوهم The جلدات one المفعول a third one. Three. عن المفعول is the واضح وتصير جلدات ماذا لا تصير of هي في one? Three. لكن it clear? And what هذا التمييز مجرور بالإضافة فهم جلدات مضاف إلى ثلاث، لكن ثلاث هي النائب عن المفعول. أربعة جلدات، خمسة جلدات، تسعة عشرة جلدة، تسعة عشرة جلدة، إحدى عشرة جلدة، ها نعم عشرين جلدة وهكذا. ها هنا يصير مظهر الأفعال. اه المع, الـ المع الـ الاعداد نائبا عن عن المفعول عن المفعول المطلق فهنا هي في الاصل هي المفعول المطلق لكن لما تعين العدد لا يمكن ان لا بد من العدد فماذا ينوب هو عن المفعول المطلق ويكون المعدود تمييزا منصوبا او مجرورا واضح المسألة الان نعم هذا الاصل لا, لا لا لا نعم اذا امكن اجتناب التقدير فهو الاولى اذا امكن اجتناب التقدير فهو الاولى هذا هذه قاعده يعني متى تيسر عدم التقدير فهو الاولى واذا قدرنا نقدر اقل شيء ممكن هذه قواعد في النحو اذن فجلدوهم ثمانين جلده الأصل أن جلده هي المفعول المطلق اجلده جلدة ثم جلدتين ثم ثلاثة جلدات لما كان اجلده جلدة هل قدرنا يمفع المطلق؟ لم نقدر جلدتين هل قد المفعول المطلق ظهر العدد في اللفظ نفسه ثلاثة جلدات لم يظهر فنقول هو النائب عن المفعول المطلق لماذا؟ لأن المفعول المطلق الأصلي صار مضافا إليه أو تمييز له مضافة إليه في ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وتسع نحوات ثلاثة جلدات جلدات هكذا فهم الآن ناب عنه العدد لأن هذا معدود وهو ماذا مضاف إليه أو تمييز له إحدى عشر جلدة أو ثمانين جلدة فصار تمييز ل للعدد وهو الأصل هو هو المفعول المطلق فلا نقدر لم نقدر في أول الأمر هنا لم نقدر فتطلق المساله على عدم التقدير ونقول إنه نائب عن المفعول عن المفعول المطلق وهو جلدا وهو جلدا فنقول اجلدوهم الأصل فيها اجلدوهم جلدا ثمانين اجلدوهم جلدا ثمانين ثم قال فلا تميلوا كل الميل ما ينوب عن المفعول المطلق قلنا ماذا العدد الآن والعدد ما ينوب عن المفعول المطلق كذلك ما كل وبعض لكن هذا ليس قيدا كثير من النحات يقول كل وبعض لكن في الحقيقة ليس كل وبعض فقط ما يدل على الكلية والبعضية فالجميع ينوب كلمة الجميع ينوب ضربته جميع الضرب اين كل لا توجد كل هل جميع هنا نابت او لا نابت إذا لا نقول كل وضع نقول ما يدل على الكليه او البعضيه مثلا المصنف رحمه الله بماذا فلا تميل فلا تميل كل الميل كل الميل فلا حرف لا كيف نهار بول ها حرف نهي نعم مبني على السكون لا محلهم من رب هذه ماذا نقول عنها لام ماذا نقول عنها ما اسمها ها لا لام من يسميها من يسميها طيب الجميع يسميها ذكر الاسم كيف النهية مين النهية لا النهية لا من النهية لا النهية لا النهية لا لا من لا <encouraged> لا. لا, لا نقول لا النهية ليست لاما لا انتبهوا. هذا الإشكان لا نقول لام النهي لا. ليس عندنا لام النهي عندنا لا النهي. هذه قاعدة في أول دروس الأجرمية أذكر ذكرناها لا ان حروف المعاني أو الكلمة إذا كانت من حرف واحد فننطق بماذا؟ بالاسم أما إذا كانت من حرفين فما فوق فننطق بالمسمى فالمسمى هنا لا هكذا من نقول لا الناهيه اللام هي الحرف الواحد فقط اللام نقول لام الجر لام التعليل لام الامر وهكذا اما لا الناهيه لا النافيه وهكذا لا النافية للجنس لا النافيه للوحده اذا فنقول لا ناهيه او لا الناهيه مبني على السكون لا محل لها من الاعراب تميل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامه جزمه لا نقومتزم بلا مجزوم بلا وعلامه جزمه او جزمه حذف النون فاعل كل نائب عن المصدر الفارقه نعم كل مفعول به لا مفعول مطلق مفعول مطلق او نائب عن المفعول المطلق يقال مفعول مطلق تجوزا واضح تجوزا كل نائب عن المفعول المطلق أين المفعول المطلق؟ لا مضاف إليها الرصر. أضيف فحل محله المضاف أو نقول أو وتقدير الكلام فلا تميل ميلا كل الميل واضح؟ فهنا كل نائب عن المفعول المطلق الذي هو صار ماذا؟ مضافا مضافا اليه صار مضافا اليه ومضاف الميلي مضاف اليه لا تميل بعض الميل لا تميل جميع الميل فغير القران واضح فهذه كلها الفاظ تنوب عن المفعول المطلق قال ولو تقول قول تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل هنا لفظ ماذا بعض لفظ بعض لو تقول علينا بعض الاقاويل مم. هذا المثال الذي مثله المصنفنا فيه نظر يجوز في بعض أن تكون مفعولا به أن تكون ماذا؟ مفعولا مفعولا به نعم تقول لأن مصدر التقول ما هو؟ ها؟ تقول تفعل تفعل, تفعل تكرما تكرما تجولا تجولا وهكذا واضح الآن فالمصدر لم يذكر هنا ولم تضف إليه بعض لو قال تقول علينا بعض التقول لكنه ماذا قال الأقاويل لو تقول علينا أقاويل يصير ماذا مفعولا, مفعولا به لكن يجوز ما قال ماذا المصنف يجوز لكنه ها يجوز فيه أنه مفعول مفعول به على قول المصنف رحمه الله نقول بعض نائب عن المفعول المطلق منصوب ونصبه الفتحه ونصبه على آخره وهو مضاف الأقاويل مضاف إليه مجرور وجره الكسر الظاهرة على آخره قال رحمه الله وليس منه اي ليس مما ينوب عن المفعول المطلق نحو وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا يعني ما معنى هذا الكلام معناه ان رغدا ليست مفعولا مطلقا ولا نائبا عن المفعول ولا نائبا عن المفعول المطلق نعم وكلا الامر لمن لادم وحواء ان فعل الامر مبني على حذف النون والالف فاعل منها من حرف جر والها مجرور وهو متعلقان بالفعل كلا رغدا ها حال هذا قول هذا اعراب حال من ماذا ها حال من ماذا اين صاحب الحال هل هو الفاعل ها الان ضامر من الحال لا يستقيم المعنى حال كونكما رغدا ها مفعل به ها الان كلا الرغبه هل المأمور أن يأكل الرغد هل هو نوع من الطعام ها إذن ماذا إذن إذا كانت حالا فأين صاحبها وإذا كان مفعولا به لا يستقيم المعنى واضح الآن ماذا بقي سفا لماذا ها؟ للأكل للأكل المحذوف والتقدير وكل منها اكلا رغادا اكلا رغدا واضح الان اكلا رغدا فنابت اس نابت الصفه عن عن الموصوف نابت الصفه عن عن الموصوف هذا كثير في الكلام نابت الصفه عن الموصوف فنقول رغدا <تصفيق> لماذا نفعل المطلق <تصفيق> كيف ولكن تقديره اكلا منها اكلا لا تستقيم النيابه في حاله الاضافه استقيم لاحظ فاضربوهم فاجلدوهم صوتا في في في في العدد في الاضافه ضربته ضربا فاخذهم أخذ عزيز مقتدر آه. هنا ليس هذا الذي قلته وكلا منها رغدا رغدا صفه للموصوف المحذوف وهو الاكل ولا يستقيم ان يكون رغدا مفعولا مطلقا مفعولاً نعم مفعولا مطلقا للاكل ليس من لي لا يعني ليس من لفظه ولا من معناه ليس من معناه كاقعة جلوسا لأن الرغد رغدا وأكلا ليس بمعنى واحد إنما الرغد وصف للأكل واضح؟ والله أعلم وأعلم هنا مسألة قبل أن يمضي الوقت وهي أنواع نفع المطلع المصنف رحمه الله لم يذكرها لكن مثل لها المفعول مطلق يأتي على ثلاثة أنواع الأول المؤكد المفعول مطلق مؤكد لعامله كالمثال الأول ضربت ضربا وكلم الله موسى تكليما وكذبوا بآياتنا كذابا هذا مؤكد لعامله الثاني مبين لنوع عامله، مبين لنوع عامله. مثل؟ أخذ عزيز. نعم، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فالأخذ هنا هو فعل مطلق. بين نوع الأخذ، بين نوع العامل الذي هو أخذه. واضح. وهذا في الغالب يكون في طبعا في كما ذكرت قبل قليل اختلطت عليه مسألة في المضاف اذا جاء المصدر او المفعول المطلق مضافا فهو في الغالب يكون مبينا لنوع عامله وقد يكون من باب الانابه وقد لا وقد لا يكون واضح ومثله هنا فلا تميلوا كل المين كل المين مبين لنوع عامل وإن كان من باب النيابه واضح هو نائب عن مطلق لكن بين نوع نوع العامل القسم الثالث مبين للعدد أحسن للعدد وهذا واضح تجده جلدة جلدتين ثلاثة جلدات وهكذا الله أعلى وأعلم ما قال والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا قمت اجلالا لك ضمن الوقت نعم نكتب بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك